وَمَا كُنْتَ رَجُلًا بِالصُّورِ إِنَّا زَيَّنَاهُ وَلَاتِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا كُنْتَ رَجُلًا بِالصُّورِ إِنَّا زَيَّنَاهُ وَلَاتِ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَلَاتِ من, مِن نَّذِيرٍ قَالَ لَك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَرَاكِ وَأَحْمَدَ يَرْفُك كُنْتَ ذِ وَقَلًا تَأَتُهُ إِنَّ ذِ لِنْ قَذِ لَك لَعَلَّهُمْ